بسم الله الرحمن الرحيم وصحبة الأشرار أعظم في الإضرار من خدعة الأعداء ومن عضال الدائي يقبحون الحسنى ودأبهم قول الخناء منعوا ما طلبوا تنمروا وكلبوا واعرضوا اعراضا ومزقوا الاعراضا في يوم من الايام القيت محاضرة في احد السجون جمع لي السجنة في المسجد الكبير قرابة الخمسمائة او الالف سجين انتهيت من المحاضرة اول ما انتهيت قال لي احد الاخوة الذين كانوا مرافقين معي وهو مشرف على بعض المحاضرات في السجن قال يا شيخ هنا الجناح الخاص بأصحاب القضايا الكبيرة الجناح الانفرادي لم يحضروا معك المحاضرة فليتك أن تمر بهم وتلقي عليهم كلمة وتجيب على أسئلتهم كان عندهم أسئلة قلت حسنا أقبلنا فإذا مجموعة كل واحد بزنزانة خاصة به مررنا بهم وجعلنا القيت عليهم كلمة يسيرة ثم جبت على أسئلتهم قلت في أتناء ذلك بزنزانة فيها شاب عمره تقريبا 23 سنة أو, او في الخامسة والعشرين سنة تقريبا كان جالسا هادي ام في زنزانته مررت به وسلمت عليه كان هاديا لطيفا ثم تجاوزته سألت صاحب قلت ما قضيته يعني هل هو عليه سرقات ام مضاربه مع احد او ادت الى قتل ذاك الشخص مثلا يعني ما قضيته قال هذا الشاب شيخ عليه جريمة قتل لزوجته. قتل لزوجته ما هو السبب قال هل تصدق أنه ما مضى على زواجهما إلا قرابة ثلاثة أشهر وقتلها كيف قتله يعني أعوذ بالله قال لا ذبح هذا السكين إن للنأه إليه راجعون كيف قال هل تزوج وسكن مع زوجته على أحسن حال حقد عليه مجموعة من الناس ربما بينه وبينهم مشاكل في القديم أو أنهم كانوا يريدون أن يتزوجوا هذه الفتاة المقصود أنهم حقدوا عليه فأقبل إليه أحدهم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 أنت عندك يمكن في البيت احد يمكن. لا والله ما في الا زوجتي. حتى ما عندي خادمة ولا عندي احد. قال ما, ما ادري ما ان شاء الله ان شاء الله ما سكن زوجتك. ومضى. بعدها بيومين رجل بدأ يشكس زوجته في احد جاء في احد ذهب. بعدها بيومين ثلاثة اقبل اليه رجل اخر قد اتفق مع الاول. قال يا فلان قال نعم. قال غيرت سيارتك. اشتريت سيارة بيضاء قال لا الله هذه سيارتي تحت واقفة. قال والله ما أدري بس أيضا أنا أمس العصر يبجنت ما كنت في البيت في سيارة بيضاء وقفت عند الباب واقبلت امرأة وركبت معها وذهبت جهل الرجل ينتفض ثم جاءوا إليه في يوم ثالث وزادوا عليه الكلام جاءوا إليه في يوم الرابع انظر كيف الأمسنا تحدث من من عقول وقطيعة فلا زالوا به حتى تخاصم مع زوجته وأكثر عليها الكلام وهي صرخت عليه قالت كيف تتهمني في عرض قال نعم التهمة اعترفي ما اعترف كفر الكلام فذهبت إلى بيت أهلها. لبثت عند أهلها أياما فلم يرضهم ذلك أقبلوا إليه قالوا يا أخي ترى السيارات نفسها أن تقف عند بيت أهلها بكرة البنت تحمل وبعدين تقول هذا ولدك أنت لست رجلا أنت ما عندك مرؤة أنت تلعب بعقلك الفتاة والله لو أنك رجل لو أنك فلم يزالوا يعينون الشيطان عليه بالوساوس حتى تغلب عليه الشيطان في ليلة من الليالي فخرج من بيته ومضى إلى بيت أهلها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 أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبء إن جاءكم فاسق بنبء فتبيئن أن تصيب قوما أن تصيب قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين